يَظُرُّ رَدَّ كَلِمَةٍ تَخْرُجُ مِنْ فَوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أسفا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 هَُّا بَعثْناهُم لِنَ عَلَمَأَيّ الْحِزبَيْنِ أَحْصَال مَا نَ بثُ أَمَدَ نَحْنُ نَقُصّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالحَقَّّ إِهُم فتيَةُناَامَنوا بِرَبِّهِم وَزِدِناَهُم هُدَ وَربَقناَا عَ قُلوا بِهِمُ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه اله ا لقد قلنا لقد قلنا اذا شقق اتخذوا من دونه آلهة لولا ياتون عليهم بسلطان بين أمن ظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأو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 قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فبعثوا احدكم فبعتم احدكم بورقكم هذه الى المدينه فاليوم فَلْيَنْظُرِرَيْهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِنْهُ وَالْيَتَنَقَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِنْ يُظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ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 وَقُلِ الْحَقُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُومِ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارَ نَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيْثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهِ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 يجْرِمُ مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلِّلُونَ فِيهَا مِنْ سَاوِرٍ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا فظر بِلَهُم م تََّج لَْن جَعلَّ لِحَذهِ مَا جََّتَن مِنْ عَنابِ وَحَفَفْنَاهُماَا بِنَخْلِ وَجَعلنا بَيْنَهُمَا زَرى كِلْلتَنجََّتَنِ آتَتُكهاَا وَلَمْ تَظلِم مِنْهُ شَياء فثَجررناَا خلِلَ لَهُ مَا نَه رَ وَكَانَ لَ ثُمر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 تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه وما اظن الساعه قائمه ولا اردت الى ربينا خيرا منهما منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نضفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنة ان تك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترى لانا اقل من كما لو ولدا فعسى ربي ان يوتيني خيرا فعسى ربي من جن ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح, فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له قلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ماءا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 هو خير ثوابا وخير عقوبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء ننزلناه من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح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 ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فَلَمْ نغادر منهم أحدا وعرضوا على رَبِّكَ صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتموا أن لن نجعل لكم موعدا فوض الكتاب فوضِع الكِتابُ فَتَرَ المُجرِمِينَ مُشفِقينَ مِ فِي وَيَقولُونَ ي وَلَنَ مَانِ هذاذ كِتابابِ لَا يُغادِرُ صَغيرَةَ وَل كَبَةَ الل أَحصَهَا وَجدَدُ مَا عَعملِل حاضِرَ وَلَا يَظلِمُ رَبّكَأَحَد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 وما من عن ناس ان يؤمنوا اذ جاءهم هدى ويستغفرون ربهم ويستغفرون ربهم الا ان اتيتهم سنه الاولين او ياتيهم العذاب قبلا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 وَمَنَ اظْلَمُ مِنْ مَنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهِ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً يَفْطَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا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 فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَاهُ تَهَيَّأَا فَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَابَا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَ لَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبَا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ وَأَيْنَاءَ إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نبغى فَرْتَدَّ عَلَى آثَارِهِمْ قَصَصًا فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لدنا علما قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا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 فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زاكية قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم قل لك إن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 اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها وكان ورائهم ملك وكان ورائهم ملك ياخذ كل سفينه وصبا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 ذلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صُدُورُكُمْ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقُرُونِ إِن سَأْتُنُ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَاتَّبَعَ سَبَبًا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 إِذَا بَلَغَ وَبَيْنَ السِّدَّينِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَسْمَعُونَ قَوْلًا قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا قَالَ مَا مَكَّنِّ 114. فأعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم ردما 115. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني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 وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا للذين كانت عينهم في غطاء عن ذكري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 هن نَبِّئُكُم بِلََغسَرينَ عماللَ منِ الذيينَ ظَلَّ سَعيُهُم فِي الحةِ الدُّنْياَا وَهُم يَحْسبونَ أنهُم يُحسِنونَ صُنع ألائكَ الذيينَ كَقَروا بِآياتِ رَبِّهِم وَلِق إه فَحَبِقَ تَعمالالُهُم فَلالُ قِييمُ لَهُم يَومَ